وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ففي كتاب منهج السالكين وتوضيح فقه في الدين الشيخ مسعدي رحمه الله تعالى وصل أصل من السير إلى باب التيمم حيث يقول رحمه الله تعالى وهو النوع الثاني من الطهاره لما ذكر مصنف رحمه الله تعالى شروط الصلاه قال في اول كتاب الطهاره وأما الصلاه فلها شروط تتقدم عليها فمنها الطهاره ثم ذكر ما يتعلق بالطهاره وابوابها إستاء بالمياه ثم الآنية ثم الكلام <تصفيق> على استنجاة قضاء الحاجة ثم الكلام على صفة النجاسة وكفية تطهيرها ثم ذكر رحمه الله صفة الوضوء والمسح على الخفين ثم ما يتعلق به النواقد نواقض الوضوء والغسل مجباته وصفته الآن قال والنوع الثاني من الطهارة أي بعدما انتهى من الطهارة المائية انتقل إلى بدلها وهو الطهارة غير المائية لم بالصعيد الطيب قال رحمه الله باب التيمم وهو النوع الثاني من الطهارة التيمم في اللغة يطلق على القصد يقال تيمم فلان كذا أي قصب ومنه قول الله عز وجل ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه ولا تيمموا الخبيث منه اي لا تقصدوا اخذ الخبيث من اموالكم لتتصدقوا منه تنفقون منه ولستم بأخذيه الا ان تغمضوا فيه قال رحمه الله باب التيمم التيمم مصطلح التيمم في العرف الاصطلاحي قال التعبد قال بعض أهل العلم التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين هذا التيمم مصطلاحا والتيمم عبادة ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع أما القرآن فقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا وأما السنة فمن أشهر أدلة التيمم قول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأما الإجماع فكذر ذكره غير واحد وعلى رأسهم ابن قدامه في كتابه المغني ذكر الإجماع الإجماع الأمة على شروعيه التيمم قال رحمه الله أي ابن سعدي وهو بدل عن طهارة الماء بمعنى أنه لا يعدل إلى التيمم إلا إذا فقد الماء أو عجز عن استعماله إلا إذا فقد الماء او عجز عن استعماله فالتيمم هو بدل عن الماء ولذلك اذا حضر الماء بطل التيمم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فاتق الله وليمسه وليم بشرته فان ذلك خير قال رحمه الله وبدل عن طهارة الماء ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في ذكر الأسباب التي يعدل بها عن الأصل إلى البدل عن الماء إلى التيمم قال إذا تعذر استعمال الماء إذا تعذر استعمال الماء, إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه ففقدان الماء أو عدمه سبب من أسباب التيمم وهذا هو سبب نزول آية التيمم سبب نزول آية التيمم التي قال الله عز وجل فيها فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم سبب نزوله فقد الماء فقد روى البخاري ومسلم حديث عائشة رضي الله عنها قصة العقد الذي ضاع لعائشة رضي الله عنها. فطلبه طلب الصحابة البحث عنه فتأخروا حتى حان وقت الصلاة ولم يكن معهم ماء فصلى بعضهم بغير وضوء. فأنزل الله فلما رجعوا وسالوا النبي صلى الله عليه وسلم انزل الله هذه الايه فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيبا طيبا فشرع حينها التيمم لفاقد الماء حتى قال بعض من حضر وهو اسيد بن حضير رضي الله عنه الصحابه ما هذه باول بركتكم يا آل ابي بكر اي انكم ببركه هذا الذي حدث لخديد عائشه رضي الله عنها عندما فقدت الاخ ببركتها نزلت هذه الايه التي هي ايه تيسير عظيم على هذه الامه ولذلك في آخر الآية يقول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم سواء بالماء أو او بالتراب بالصعيد الطيب ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون إذن فالتيمم شرع للتيسير على هذه الأمة بل هو من خصائصها بل هو من خصائص هذه الأمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي وذكر من تلكم الخمس وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا مسجدا للصلاة فحيثما ادركت المسلم الصلاة صلى إلا ما استثني وطهورا أي نتطهر بها فالأرض طاهره والأصل فيها الطهارة وهي طهور لنا وهذا خاص بهذه الأمة كما سمعتم والتطهير هنا في الارض سواء كان في التيمم لتطهير البدن أو في أو تطهير غيره كالنعل أو كالثوب ونحو ذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالصلاة في النعال وأن ينظر الإنسان في نعله فإن وجد فيه شيئا فانه يزيله بالتراب فالتراب يطاهر كما ورد أيضا في حديث الديل المرأة التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن طول الديل أنه قد يصيبه شيء من تأذورات الأرض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بعد فالأرض طاهرة وطهرة وهذا هو الأصل فيها وإذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت, وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فإذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة كلها أو بعضها وسيأتي بيان التفصيل في هذا الأمر إن شاء الله تعالى في من تعذر عليه استعمال الماء في بعض الأعضاء هل يغسل ما تيسر له ويتيمم للباقي أم يتيمم للكل قال رحمه الله إذا تعذر استعمال الماء إذن هذا هو السبب الأول من أسباب التيمم هو تعذر استعمال الماء أو خوف ضرر باستعماله فيقوم التراب مقام الماء خوف الضرر باستعماله أي باستعمال الماء فهذا أيضا سبب من الأسباب التي ينتقل بها من الماء إلى البديل وهو التيمم وخوف الضرر سواء كان ذلك بمرض أو ب يعني بالخوف من حدوث مرض أو بزيادته كان يكون إنسان أصلا مريض ويخاف من أن يزداد عليه المرض باستعمال الماء والكلام هنا سواء على الوضوء كان على الوضوع والاغتسال سواء كان للوضوع ويدخل خشي الانسان من حصول مرض او زيادته او طول مدته فهذه كلها من الاضرار التي يجوز بها استعمال التراب بدلا من الماء وهذا قول جمهور اهل العلم ان من كان عنده ماء وكان يخشى حصول مرض أو, أو تأخره أو زيادته ولذلك أجلة كثيرة فإنه يتيمم وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أن هذا يدخل فيه أيضا من كان يخشى الهلاك بفقدان الماء مثلا عنده ماء قليل فيخشى إن استعمله في التطهر فيكان يكون في سفر أو بر أو بحر أو مفازة يطول فيها سفره وليس معه الا القليل من الماء فإذا كان يخشى على نفسه الهلاك إذا استعمل هذا الماء بحيث أنه يعطش ويموت عطشا فانه يتيمم يتيمم ويبقي ما عنده من الماء لسفره سواء كان ذلك لنفسه أو يستعمله, لغيره أو يستعمله لغيره أو يستعمله لغيره كأن يكون معه رفقة أو أولاد أو غير ذلك وقد نقل بعض السلفي الإجماع على هذا الأمر أي أن من كان يخشى على نفسه الهلاك وليس معه للقلب إلا ما يكفيه من ماء في سفره فإنه يصرفه لاستعماله ويتيمم قال رحمه الله تعالى قال أخوف ضارم باستعمال الماء فيقوم التراب من, من, من, من, من, من, صور, هذا من صور هذا البرد الشديد البرد الشديد فإذا كان هناك سبب من هذه الأسباب كالبرد الشديد مثلا فإنه يسقط استعمال الماء سواء كان للتيمم أو للارتسال سواء عفوا كان للوضوء, للوضوء أو للارتسال وفي هذا الباب ورد حديث غزوه ذات سلاسل التي خشية فيها عمر بن العاص رضي الله عنه من استعمال الماء وكانت غزوة في أيام شديدة البرد فتوضأ فتيمم صلى بأصحابه وكان جنبا فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال أصليت بأصحابك وأنت جنب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيمم والحديث اختلف فيه صحته، فقد صحه بعض علمائنا المعاصرين على الشيخ الباني رحمه الله تعالى. قال إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها لعدمه أو خوف أو خوف ضرر باستعماله يقوم التراب مقام بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث، لأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث. الأحداث إذا هذا شرط. من شروط التيمم شرط لسائر العبادات الا واستحضار النية إنما الأعمال بالنيات قال بأن ينوي رفع ما عليه من الأحداث سواء كان ذلك حدثا واحدا أو أحداث كثيرة كان يكون عليه حدث أكبر وأصغر أو أحداث صغيرة بول وريح ونحوه من الأحداث الصغرى فكلها ترتفع إذا نوى ذلك لأنه ينوي رفع ما عليه من الأحداث بالتيمم ويكفي لكل تلك الأحداث تيمم واحد كما يكفي لها وضوء واحد أيضا لأن التيمم يقوم مقام الوضوء وإذا تيمم لرفعها جاز له أن يصلي وجاز له ان يعمل بان يستبيح بذلك التيمم كل ما تستباح به كل ما يستباح به الوضوء من صلاه ومسن للمصحف وطواف وجميع ما يشرع له الوضوء فانه يستباح بالتيمم قالت ما يقول بسم الله البسمله استحبها بعض أهل العلم في التيمم لأنها بدل من الوضوء لأن التيمم بدل من الوضوء فياخذ حكمه ومن احكام الوضوء البسملة كما سبق معنا في صفه الوضوء بين من قال من اهل العلم بوجوبها ومن قال باستحبابها لكن ها هنا ذكر بعض اهل العلم ان التيمم انما يشرع بعد دخول الوقت اي وقت الصلاة ولذلك اسباب منها قالوا انه إن تيمم قبل دخول الوقت وصلى فقد يحضر الماء بعد دخول الوقت وهو إنما جاز له التيمم لاستباحة الصلاة فالأفضل أن يتيمم بعد دخول وقتها فإذا صلى صلى عن قربه أما ان تيمم قبل ذلك فإنه قد يطول الزمان وقد, يكون وقد يحضر الماء والصحيح أن التيمم لا يشترط له دخول الوقت إنما يشترط له نية العبادة فإذا نوى العبادة فإنه يباح له التيمم إذا فقد الماء أو لم يستطع استعماله فدخول وقت الفريضة ليس شرطا فمتى تيمم وأدى العبادة قبلت منه وصحت سواء تيمم قبل دخول الوقتها امتى وامت يمم بعد دخول الوقت بعد دخول وقتها قال رحمه الله ثم يقول بسم الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة يضرب بيديه والضرب هذا انما هو الملامسه ملامسه اليدين للمتيمم به والمصنف رحمه الله تعالى لم يذكر المتيمم به لماذا يتيمم نعم ذكر التراب لكن إن فقد التراب ووجد غيره مما صعد من الأرض من الأحجار أو الرمال أو الصخور نحوها هل يتيمم بها نعم الصحيح من قوال أهل العلم أن التيمم جائز بكل ما صعد من الأرض لقول الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فكل ما صعد من الأرض من أحجار أو تراب أو صخور أو رمال أو غيرها فإنه مما يدخل في قول الله عز وجل فتيمم مصعد طيبا وقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا وقول النبي صلى الله عليه وسلم في روايه للحديث عند مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا فإنما هو تفسير لقوله وجعلت هي الأرض وليس تخصيص بأنه لا يتيمم إلا بالتراب فقط بل هذا كما قال بعض العلم من ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق حكم العام وإلا فالتوضو فالتيمم يجوز حتى بغير التراب كما ذكرنا بالرمال والصخور ونحوها شرط هذا المتيمم به أن يكون طاهرا بقول الله عز وجل فتيمم صعيدا والطيب الطاهر أما إذا كانت التربة نجسة أو, أو عليها شيء من النجاسات فلا يجوز التيمم بها فشرط المتيمم به أن يكون طاهرا وهذا كما ذكرنا هو الأصل الأصل في الأشياء الطهارة قال رحمه الله ثم يضرب التراب بيديه مرة واحدة لا يشترط في هذا الضرب أن يكون بتمسح أو تخليل اصابع بل يستحب فيه النفخ أي النفخ على اليدين لإزالة ما علق بها من التراب وهذا ورد في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو وشيء مسنون في التيمم لمن تيمم على تراب أن ينفخ على يديه لنستفيد أنه لا يشترط في, في, في, في هذا التيمم ما, ما, شرع ما يشرع في الوضوء من تخليل أصابع اليدين عند غسلهما. والمبالغة في إصلاع إيصال الماء إنما يكفي أن يضرب بباطن كفيه المتيمن به سأل كان ترابا أو غيره ثم يضرب التراب بيديه معا مرة واحدة ورد في بعض الأحاديث أن التيمم ضربتين كما سيأتي ولا يصح في ذلك شيء. فيضرب بيديه ضربة واحدة يمس قال رحمه الله تعالى يمسح بهما جميع وجهه جميع وجهه ولا يشرعها هنا المبالغة بمسح باطن مثلا العينين ثم تخليل اللحية فإن هذه أمور شرعت في الوضوء لايصال الماء أما هذا التراب الذي عالق أو بقي أثره في اليدين فلا ينبغي ولا يجوز تخليل به اللحية به أو المبالغة في مسح العينين به ونحو لا يكون في ذلك ضرراً دليغاً فإنما يمسح ظاهر الوجه يمسح بهما نعم جميع الوجه لكن ظاهره ولا يشترط في هذا مضمضة ولا استنشاق ولا تخليل لحية ولا غير ذلك يمسح بهما جميع وجهه وجميع كفيه وإذا أطلق الكفان من غير تقييدهما بحد في جسم الإنسان فالمقصود بهما إلى الكوعين إلى هو وهو المفصل هذا الذي يفصل الكف عن الساعد وهو موضوع قطعي في الحدود الشرعية كما في قطع يد السارق، ووردت وورد أدلة قرآنية وغيرها تنص على أن الـ الـ الـ الـ اليد إذا اطلقت واريد بها ما فوق, فوق الكف فإنها تقيد كما قال الله عز وجل وأيديكم إلى المرافق لأن اليد إذا أطلقت المقصود بها فقط الكف الذي هو إلى الرسل إلى الكوع أما لما جاء حد السارق فقال الله عز فقطعوا أيديهما ولم يقل إلى المرافق لنفهم أن القطعة إنما يكون من حد المفصل الذي هو مفصل الكف فقط لا يصح مسح اليدين إلى المرفقين في التيمم ولم يصح فيه حديث ورد حديث عند طرق وغيره ولكنه ضعيف كما أنه لا ينبغي أن يقاس هنا مسح اليدين إلى المرفقين على غسلهما في الوضوء ويقال البدل لو حكم بدلمين لا بل الأحاديث الصحيحة على أن المسح لا يتجاوز الكفين فهذا قياس فاسد لأنه في مقابل النص فإنما يكفي مسح الكفين فقط ولا يشترط في هذا المسح تخليل ولا كيفيه مقيدة محددة كما نراه في عند بعض العام ما عندنا لسينة في المغرب فإنما يخللون بطريقة خاصة بمسح كل اصبع على حدة وبطريقة معينة هذا امر غير مشروع إنما يمسح بباطن كفه اليمنى ظاهر كفه اليسرى ويمسح بباطن كفه اليسرى ظاهر كفه اليمنى وهذا هو التيمم يمسح بهما جميع وجهه وجميع وجه كفيه. وإذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يكفيك أن تقول بيدك هكذا أي مجرد مسحة مجرد مسح. على الوجه وعلى الكفين طبعا مع الموالات طبعا مع الموالات لأن هذه عبادة واحدة فلا يجوز فصل أولها عن آخرها كان يمسح وجهه ثم ينصرف لعمله ويمسح كفيه ويقول قد تيممت لا بد من الموالات في هذا المسح الذي هو مسح الوجه والكفين هذا رحمه الله فإن ضرب مرتين فلا باس هنا قال بعض اهل العلم بانه لم ينصح في الضربتين حديث، واكثر هذه الاحاديث ضعيفه ولا يصح لتقويه بعضها البعض لان بعضها منكر كما قال إمام احمد اضف الى هذا انها مخالفه لاحاديث اصح منها ولاحاديث الصحيحين دلت على أن التيمم ضربة واحدة قال رحمه الله تعالى فإن ضرب مرتين فلا بأس وقلنا بأن هذا لم يصح بل التيمم ضربة واحدة قال الله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله يجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون هذا دليل التيمم في القرآن وقد سمعتم سبب نزول هذه الآية في قصة عقد عائشة رضي الله عنها الذي ضاع وأقام النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في طلبه حتى ولم يكونوا عند ماء أي عند مكان فيه ماء فحضر وقص الله ولم يكن عندهم ماء فتسلى بعض الصحابة بغير, بغير وضوء لعدم وجود الماء ولم يكن تيمم قد شرع حينئذ فأنزل الله عز وجل هذا التخفيف العظيم وهذا التشريع الميسر على هذه الامه الا وهو التيمم فكم فيه من تيسر على هذه الامه وكم فيه من تخفيف عليها لا سيما على ضعفائها من المرضى من ذوي الاحتياجات من اصحاب الضرورات فهذا التشريع عظيم وإذلك انتم الله بعلاد الأمة حتى قال رسول: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من, قبل من الأنبياء قبلي فنحمد الله تعالى ونشكره على تيسيره. قال مصدف رحمه الله وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت هي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة متفق عليه قال المصدف رحمه الله ومن عليه حدث أصغر لم يحيل له وذكر ثلاث أشياء وذكر أيضا بعض المسائل المتعلقة بالحائض والنفساء نرجع إلى بعض المسائل المت... المهمة المتعلقة بباب التيمم نذكرها ثم نرجع إلى شرح بقية كلام المصنفي رحمه الله تعالى نتعلق بهذا الباب أن المتيمن به الذي هو الصعيد الطيب اشترط له بعض أهل العلم شروطا فمن أهل العلم من اشترط أن لا يكون هذا الصعيد الطيب الذي سيتينم به قد دخلته تغييرات على أصله كأن يكون قد تصنع مثلا أو أدخل إلى بعض الأعمال التي يعني تغير لونه أو شكله مثلا الآن كما يستعمل الآن في الاجور مثلا الاجور الذي هو للبناء فإنه أصله من طين لكنه عجيب وطبخ بمعنى يدخل الى النار ويخرج فاشترى بعض الألم ان لا يكون قد حصل في هذا التغير سواء باضافه امور او باخراج شيء من خصائصه والصحيح ان هذا لا يشترط فما دام ان هذا لا زال على حرقته لا زال على يعني اصله الذي هو الصعيد الطيب لا زال ترابا لا زال حجرا وان تغير شكله او لونه او غير ذلك فانه يتيمم به ما لم يخرج عن أصله على صفته الأصلية عن أصله الذي هو التراب كأن تضاف إليه مواد أخرى تغلب عليه ومواد زجاجيه الصفاغات ونحوه بحيث تذهب أصله ويتغير إلى مادة أخرى وإلى شكل آخر فإنه يخرج من وصف الصعيد الطيب فاشتراك عدم يعني تصنيعه أو يعني احتراقه أو نحو ذلك على وجه الإطلاق هذا ليس بصحيح بعض أهل العلم اشترط أيضا أن لا يكون هذا المتعمل به من أرض مغصوبة أن لا يت... يكون من أرض مغصوبة بحيث أنهم لم يجيزوا الصلاة فيها وكذلك فعلاء تعمل منها يعني من هذه الأرض المغصوبة نعم إن كان يعلم الإنسان هذا الأمر أن هذه الأرض مغصوبة أن ينبغي اجتناب الصلاة فيها والتطهر فيها ومنها هذا هو الأصل، لكن إن كان لا يعلم بذلك وعمل وصلى فيها أو توضأ منها أو فيها أو ذلك، فإن صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى. بعض أهل العلم اشترط أيضا في التيمم أن لا يكون يعني لا لا يصلي به أكثر من فرض. أو أكثر من عبادة بحيث أنه لو أراد الصلاة الفريضة يمن وإذا أراد أن يصلي فريضة أخرى فيجب في أن يعيد التيمم وإذا أراد أن يصلي بعدها السنة فيتيمم في مرة أخرى والصحيح أن هذا ليس بشرط ولا وليس بمشروع فإن التيمم يكون مقام الوضوء ولا ينقضه إلا ما ينقض الوضوء إضافة إلى حضور الماء كما سيأتي تفسيره إن شاء الله تعالى وهنا نأتي إلى نواقض التيمم هل هي نفس نواقض الوضوء؟ نعم ويضاف لها حضور الماء لأنه عندنا في المثل المشهور إذا حضر الماء بطل التيمم لكن حضور الماء هذا لا بد فيه من تفصيل أول حضور الماء هذا لمن فقد لعفوا لمن تعذر عليه استعمال الماء عفوا أنا أريد أن أذكر تفصيلا قلنا حضور الماء ينقض التيمم ينقض التيمم بمعنى يصير الإنسان يجب عليه أن يستعمل الماء طبعا هذا في حكم من فقد الماء أما من لم يستطع استعمال الماء فوجود الماء وعدمه سواء فهو لم يستطع استعمال الماء اصلا لكن من فقد الماء ثم تيمم ليصلي فحضر الماء إن حضر هذا الماء قبل شروعه في الصلاة فما الحكم؟ ينتقد وضوءه ينتقد وضوءه ويجب عليه أن يتيام أن يتوضأ ويصلي طيب إذا قال أنا تيممت خلاص سأصلي بتعممي نقول لا ما دمت أنت تيممت لرخصه فالرخصة زالت الآن بوجود الماء وأنت لم تشرع في العبادة بعد وقد ذكر ابن عبد البر الإجماع على هذا الأمر أي على وجوب التوضؤ وهذا يؤخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه وليمس وليمس وليمس وليمس وليمس بشرته فإن ذلك خير هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ لصلاته تلك هذا إن حضر الماء قبل الشروع في الصلاة أما إن حضر الماء داخل الصلاة يعني داخل الصلاة علم بأن الماء قد حضر فما الحكم هل ينتقد ضوءه ومن باب أو لا تنتقد صلاته أم أنه دخل في الصلاة بموجب شرعي وبسبب صحيح وبشروطها الكاملة فلا يخرج منها لئلا يكون ممن يبطل أعمال اعمالهم لأن الله قال ولا تبطلوا اعمالكم بهذا وبذاك قال بعض اهل العلم قال بعض اهل العلم يخرج من صلاته لماذا قالوا لأن خروجه من صلاته ليس لإبطالها وإنما لإكمالها كيف؟ قالوا لأنه إذا خرج من صلاته فإنه سيؤديها على أكمل الأوجه بالوضوء وهو لم يبطلها ما سيخرج منها لأدائها على أفضل وجود معنى يعيد الطهاره المائية ثم يصلي صلاة والجماعه الآخرون من أهل العلم قالوا لا، فما دام قد دخل في صلاته بموجب شرعي وبوصف شرعي، فإنه لا يخرج منها. واضح. وأقرب الأقوال القول الثاني أنه لا يخرج من صلاته. أنه لا يخرج من صلاته وموجب شرعي. وإن كان شيخ العثيمين رحمه الله تعالى رجح مذهب من قال بأنه يخرج من صلاته ل. يعيد الوضوء التطهر ويعيد صلاته أيضا ومن أتم صلاته فصلاته صحيحة إن شاء الله تعالى لأن هذا المذهب مذهب إترام الصلاة مذهب قوي أيضا والشيخ زعتيمين رحمه الله تعالى يقول حتى للمفرد الشيخ زعتيمين رحمه الله تعالى يقول بأن المفرد أيضا طبعا أنا أرجو إن شاء الله تعالى الأسئلة سأ... حتى لو كان هناك شيء يريد أن يعيد من الدرس أن يعاد من الدرس سنعيد إن شاء الله لأنه بعض الحال قد لا أركز مع المكتوب على الكمبيوتر يعني أركز على الكتاب وعلى ما طيب. طيب الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى رجح أن من دخل في صلاته بتيمم ثم علم بحضور الماء أثناء صلاته أن يخرج منها ويتوضأ ويعيد الصلاة قال لأنه إنما يخرج منها ليس لإبطالها ولكن لفعل الأفضل لفعل الأكمل. وقال هذا هذا كمن دخل في الصلاة منفردا ثم أقيمت صلاة جماعة فانه يخرج من صلاته للأكمل اللي هو أجر الجماعة. والأمر في هذا سهل لا شك أن الأقرب هو أن لا يخرج من صلاته ما دام أنه قد دخلها ب. إذن شرعي ووصف شرعي فإنه لا يعيد هنا ننتقل إلى السورة الثالثة وهي ماذا لو كان الماء حضر بعد انتهائه من صلاته بعد انتهائه من صلاته إن كان انتهى من صلاته أنت صلى وحضر الماء هنا نقول هل بعد, دخول هل بعد خروج الوقت أم قبل خروج الوقت هل حضور الماء حضر بعد خروج الوقت ان كان بعد خروج وقتها لا كلام لا يؤمر بالصلاه باعاده الصلاه بعد خروج الوقت مثلا تيمم للظهر وصلاه بعد دخول وقت العصر حضر الماء هل نقول أعيد صلاه الظهر لا لكن اذا كان في الوقت اي لا زال وقت الصلاه قائم فهل يعيد صلاته ويتوضا ام لا يعيد لا يعيد طبعا لأنه انتهى من صلاته واداها على صفة شرعية وإذا أمرناه بإعادتها فنقول هذا الذي سيعيده هل هو أمر مأمور به أن يصلي صلاة أخرى فرضين في يوم ان قالوا نعم فهو أمر بغير الدليل وإن قالوا لا فنقول الصلاة التي صلىها صلاه صحيحة لا يعيد هو مذهب الإمامي مالك وجمع من السلف رضي الله تعالى عنهم ورحمهم هذا فيما يتعلق بنواقد التيمون فقلنا بأن هي نفس نواقد الوضوء يضاف إليها حضور الماء من المسائل أيضا المتعلقة بهذا الباب المهم في من يتيمم خوفا من خروج وقت الصلاة وهذه وهنا عندنا مسألتان يعني مهمتان جدا المسألة الاولى التيمم خوفا من خروج الوقت والمسألة الثانيه التيمم خوفا لفوات الصلاة ما الفرق بينهما الفرق بينهما ان التيمم خوفا من خروج الوقت رجل استيقظ استيقظا للصلاة ولكنه تأخر عن وقتها إلى آخر الوقت مثلا استيقظ قبل طلوع الشمس بعشر دقائق. هو إن أمر بأن يطل... إن قام بالوضوء أو قام بالاختسال إن كانت علي جنابة خرج وقت الصلاة هذه الصورة الأولى الصورة الثانية رجل حضرته صلاة هذه الصلاة لا بديل لها كصلاة الجنازة مثلا كصلاة الجنازة صلاة العيد وعليه طهاره عليه حدث إن اشتغل برفع الحدث بالتوضع أو الاغتسال فاتته صلاة الجنازة أو صلاة العيد ونحوه فهل يتيمم هذا وذاك الصورة الثانية وهي الصلاة التي لا بديل لها بمعنى إذا فاتت فلن يدرك بديلا لها كصرات الجنازة ونحوها قال بعض أهل العلم أنه يتيمم لها وهذا مذهب الإمام مالك ورجحه شيخ الإسلام تيميه رحمه الله تعالى أن من كان يخشى فوات صلاة لا بديل لها فإنه يدرك فضل هذه الصلاة بالتيمم لكن الإشكال في الصورة الأولى خروج الوقت من خشي فوات الوقت هل يتيمم؟ نقول لا لا يتيمم لانه هو مأمور بفعل التطهوري مجرد استيقاظه من النوم مثلا استقاضي من النوم وهو مأمور بالصلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها فذلك وقتها فهو مجرد ما استف من النوم فهو في وقت الصلاة والفعل والعبادة التي أمر بها بعد استقاضه وهو مأمور بها أن يقوم بفعل التطو فعدوله عن الماء مع الرضى على استعماله إلى التيمم خطا فنقول لو توضأ وقم بفعل التطهر وإن خرج الوقت لأن هذا وقت صلاتك أنت أفضل لقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك وقتها أي وقت أدائها فأرجو أن تكون الصورة الواضحة الصورة الأولى قال بها بعض اهل العلم لا سيما في صلوات لا يمكن ادراكها مثلا رجل ذهب في تشيع جنازة وبعد أن حضر وقت صلاة جنازة تقضى وضوءه فإذا ذهب لطلب الماء والفعل التطهري والرجوعه إلى مكانه سيجد جنازه قد فاتته ولربما دفنت فنقول تيمم طبعا هذا كما ذكرنا قول بعض أهل العلم على أسهم إيمان مالك ورجحه غير واحد على أسهم شيخ الإسلام بلتيم يا رحمه الله قبله ابن حزم فبع... فهؤلاء قالوا بجواز التيمم في هذه الصورة أما الصورة الثانية وهي رجل استيقظ من نومه مثلا وعليه طهارة عن... يعني التاج لانه سواء الحدث أكبر أو أصغر فهل يتيمم لادراك وقت الصلاة وتجنب خروج وقتها قال بعض أهل العلم نعم وقال يعني آخرون لا وعلى رأس الشيخ السابتيمي رحمه الله تعالى فرجح عدم جواز التيمم أنه لا يتيمم بل يتطهر ويصلي ويخرج الوقت لأن هذا وقت صلاته أفلا بمجرد أن استيقظ فدخل وقت صلاته لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها من الصور متعلق بهذا الباب بهذه المسألة التي تتكلم عليها ان بعض اهل العلم استحب ان يؤخر فاقد الماء صلاته الى اخر وقتها قالوا رجل فقد الماء ودخل وقت الصلاه يستحب له ان يؤخر صلاته الى اخر الوقت طمعا فيش في وجود الماء فمتى وجد الماء صلى لكن لا يخرج الصلاه عن وقتها لا يخرج الصلاه عن وقتها فالأصل أداء الصلاة في أول وقتها وإنما جاءز له تأخيرها إلى آخر وقتها طبعا وقتها المختار ليس وقت اضطرار في العصر مثلا إنما يؤديها في وقتها المختار فقال بعضها عندي جواز هذا الأمر التيمم أيضا مأمور به ومشروع للميت الذي عدم الماء في تغسيله في حين تغسيله فقد الماء أو يمتنع استعمال الماء في حقه نيت ماء ولم نجد ماء لتغسيله فانه ي ي ي ي او استعمال الماء في حقه يكون عليه ضرر فيه ويمتنع في حقه مثل ماذا مثل كما ذكر بعض اهل العلم بعض حالات الحرائق فقد تؤثر بعض الحرائق على على جسم الميت بحيث انه لو استعمل الماء في حقه فان الجسم يتحلل يكون قد تفحم نسال الله ان يعيدنا واياكم وأن يحفظنا وإياكم أحياء وأموات وأن يختملنا لكم بالحسنى فإذا حصل هذا الأمر يعني يتفحم الجسم أو يعني يتفسخ بحيث أنه لو استعمل معه الماء ضاع يتحلل الجسم فإنه في مثل هذه الحالة يمم إنما يمسخ على اليد والوجه ويدفن على حالته التي هو عليها أو كما ذكرنا إذا فقد الماء هذا في حالة الميت نرجع إلى مسألة ذكر المصنف رحمه الله أشار إليها في قوله رحمه الله إذا تعذر استعمال الماء لأعضاء الطهارة أو بعضها من كان لا يستطيع استعمال الماء لبعض أعضاء الطهارة فماذا يفعل؟ هل يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي أم يتيمم للجميع على قولين بأهل العلم فمنهم من ذهب إلى القول الأول ومنهم من ذهب إلى القول الثاني وأقرب الأقوال أنه يتيمم للجميع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر وهو حديث يقال حديث صاحب الشجة الرجل الذي شج في رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يكفيه أي تيمم إنما كان يكفيه تيمم الحديث في صحيح أبي داود ووردت فيه زياده لا تصح ذكر فيها غسل الجسد أن يتيمم ويغسل سائر جسده أن يتيمم لرأسه لأنه كانت شجته في رأسه فلو اغتسل وغسل رأسه هلت وهذا الذي وقع ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين حل هذا فقال إنما كان يكسيه أن يتيمم وهذا اللفظ إلى هنا صحيح الزيادة التي فيها غسل سائر الجسد بمعنى أن يجمع بين التيمم والغسل لا تصح. فالصحيح في الحديث الاكتفاء بالتيمم فقط وهذا ظاهر القران ظاهر القرآن فإن لم تجدوا ماء فتيمموا فإن لم ماء فتيمموا وقول الله عز وجل فتقوا الله ما استطعتم هو لم يستطع استعمال الماء لبعض جسده فإنه يتيمم ويتقي الله ما استطاع وإن كان الآية نفسها استدل بها من قال بالجمع بي بين الغسل والتيمم قال هو يتقي الله ما استطاع بحيث يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي لكن اجابهم من قال بالتيمم فقالوا تيمم يعني من غير غسل فقالوا لا يجمع بين الأصل والبدل لا يجمع بين الأصل والبدل فأقرب الأقوال والعلم عند الله أن التيمم يكفي ولا يجب عليه أن يغسل بعض أعضائه ويتيمم للباقي وهذا القول هو قول الإمام مالك وسبقه إلى ذلك أبو حنيفة وهو قول جمع, جمع من السلف ولذلك نظائر كما قال بعض أهل العلم قالوا لذلك نظائر في الاحكام الشرعيه كرجل كالمتمتع مثلا المتمتع في الحج يجب عليه الهدي يجب عليه الهدي ومن لم يستطع الهدي ينتقل حكمه الى ماذا الى الصيام فمن لم يجد الصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم قالوا اذا وجد عنده بعض فمن الهادي الهادي مثلا 300 درام وهو عنده 150 درام فقط هل نقول له اخرج 150 درام هذه صدقة ثم سم نصف الصيام ما دمت انت أن اخرجت نصف المبلغ الهادي لا لم يقول بهذا احد من اهل العلم بل من لم يستطع الهادي انتقل مباشرة الى الصيام وكذلك في عتق الرقبة من, من وجد عنده يعني بعضها يعني بعض ثمن الرقبة ولم يستطيع يعني ثمن كله فلا نقول له تصدق بنصف الثمن وصم لنصف الثاني فقال بعضهم كذلك هنا من لم يستطع غسل أعضاء الوضوء فإننا نقول اغسل بعضها وتيمم الباقي لأن هذا فيه جمع بين البدل والمبدل منه واضح فقالوا يتيمم للجميع والطائفة الأخرى من أهل العلم كما ذكرنا قالوا يغسل ما استطاع ويتيمم للباقي هذا فيما يتعلق بمن يعني لم يستطيع استعمال الماء لجميع أعضاء الوضوء ومثل هذه الصورة أيضا صورة من عنده ماء لا يكفي جميع أعضائه واضح عنده ما لا يكفي لجميع أعضائه فهل يتيمم؟ فهل يقتصروا بما تيسر ويتيمم لما بقي أم يتيمم لجميع فهي صورة واحدة وحكم واحد في الصورة نفس الكلام طيب هل يتيمم لإزالة النجاسة في البدن أو الثوب أو البقعه مثلا مثال هذا الأمر رجل عليه نجاسة في ثوبه رجل عليه نجاسة في ثوبه أو في بدنه ولا يستطيع استعمال الماء عفان الله إياكم مثلا عملية جراحية ولا يستطيع استعمال الماء طريح الفراش وعلى بدنه نجاسة على بدنه نجاسة كجناب مثلا ونعبها أو في توبه أو البقعة التي هو فيها أصلا سرير فيه الذي وفيه في نجاسة فهل يتيمم لهذه الأمور؟ لا إذا استطاع إزالتها أزالها وإن لم يستطع تيمم لصلاته والنجاسة التي في توبه أو بدنه أو بقعته معفون عنها إن لم يستطع التخلص منها ويصلي على حالته ولا يصلي على حالته حلت ولا يفعل كما يفعل بعض الناس, الناس إذا في أو في مرض او في عمل جراحية أو في سرير مرض أو غير ذلك لا يصلي حتى يخرج من حالته التي وفي يقول كيف أصلي وأنا مثلا توبي وسخ او عليه نجاسه يصلي على حالته صوره شبيهة بهذه يقول عنها العلماء فاقد الطهورين فاقد الطهورين ما معنى فاقد الطهورين فاقد الطهورين هو انسان حضر وقت عبادته يديكم الله استغفرك وليس عنده لا الاصل ولا البدل لا البدل ولا المبدل منه. لا عنده ماء ولا عنده مكان يتيمم فيه مثل من عفان الله واياكم انسان يعني مسجود مربوط لا يستطيع لا يتيمم ولا يتوضا او ليس عنده وما ومكان الذي هو مسجون فيه مكان نجس كله ليس فيه مكان يصلح للتيمم نسال الله نعافنا وإياكم هذا يسمى بفاقد الطهورين عند اهل العلم ما حكمه ينوي الطهاره ويصلي يسر له. صلي على ما تيسر له صل على حالته قولي لا فاتقوا الله ما استطعتم ويستدل لهذا أيضا بنفس حديث عائشة الذي سبق قصة العقد، لأن الصحابة الذين ضربوا في الأرض يبحثون عن عقدها الذي ضاع، ما وجدوا ما؟ فصلوا على حالتهم، ولم يكن التيمم قد شرع، فالحكم ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة، فما رجعوا؟ فنزول آية التيمم تخفيف، والحكم نفسه. يكون لمن فقد التيمم أيضا، يعني كما ذكرنا فقد الطهورين، فيصلي على حالته ينوي الطهارة بقلبه ويصلي على ما تيسر له، يعني ولو كان كما ذكرت مربوطا أو متاجعا أو غير صلي على حالته التي هو عليها. طيب سورة إن شاء الله تعالى أخيرة. طيب نسالك بهذا فيما يتعلق بالتيمم التيمم يعني ألت مساله يعني الاخي لك كنت اذكرها واياها امامه المتيمم بالمتوضئ امامه المتيمم بالمتوضئ هل في هذا شيء ليس فيه شيء كل من صحت صلاته صحت امامته كل من صحت صلاته صحت امامته فالمتيمم يصلي بالمتوضئ ولا حرج في ذلك يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله يأم يا القوم أقرأهم لكتاب الله قال المصنف رحمه الله تعالى ختم هذا الكتاب ببعض المسائل المهمه قال ومن عليه حدث أصغر لم يحل له أن يصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة من غير طهور من عليه حدث فيجب أن يتطهر منه سواء كان حدثا أصغر أو أكبر لاستباحة الصلاة قال لم يحل له ان يصلي ولا ان يطوف بالبيت الطواف بالبيت صلاه فاشترط له بعض اهل العلم الطهاره وذهب شيخ الاسلام التيميه رحمه الله وشهور من السلف فائته من السلف الى ان الطواف بالبيت لا تشترط له صلاه إنما تستحب فقط انما تستحب فقط وجوابهم على حديث الطواف بالبيت صلاة بمعنى فيه عبادة الدعاء ونحو ذلك وإلا لما جاز فيه الكلام لو كانت صلاة بمعنى الشرعي فالتواف يجوز فيه للمتكلم أن يتكلم طبعا بما هو بحاجه اليه بما هو متعلق بالعباده لا بما هو يعني شيء خارج العبادة ونحوها أو باشياء لا تموت إلى العبادة بصله من لهو ولعب ذلك الكلام هنا الذي يباح في الطواف انما هو كلام شرعي في حدود الذي يفتاج إليه والى فينبغي أن يشتغل بالذكر والدعاء والاستغفار ونحوه فما رجحه الشيخ ابن رحمه الله تعالى أن الطواف يشرع له الوضوء ولا يشترط له لا يشترط له وإنما يشرع ويستحب له قال رحمه الله ولا يمس المصحف مس المصحف يعني كنا قد ذكرنا في دروس ماضية فيما يتعلق بال... بخلاف أهل العلم في مس المصحف لمن عليه حدث قبل قبل أن ننتقل بالنسبة لمسألة الحديث الذي ذكره الحديث الذي ذكرنا الطواف بالبيت الصلاة هو أصلا لا يصح مرفوعا الصحيح أنه موقوف على ابن عباس لا شك ان له حكم الرفع لا شك أن هذا مما لا يقال بالرأي ولا بالاجتهاد فهو له حكم الرفع وجوابه كما ذكرنا هو ما سمعتم من أن الصلاة ليس مصدر بهذا الصلاة الشرعية ان الطواف بالبيت يشرع فيه يعني يباح فيه الكلام قال ومسوا ولا يمسوا المصحف مس المصحف ذكرنا في دروس ماضيه خلاف بعض اهل العلم فيه بين مبيح وبين مانع فجمهور اهل العلم على عدم جواز مس المصحف لغير طاهر لغير متوضئ لظاهر الآية لا يمسوا المطهرون ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر وهذا الحديث الصحيح أنه ضعيف لا, لا يمس القرآن إلا طاهر وذهب بعض أهل العلم إلى جوازه وفيهم أيضا يعني بعض الصحابة إنما استحبوا التطهر لمس المصحفي هذا رحمه الله ولا يمس المصحف القراءة سيأتي الكلام عليها حيث قال رحمه الله ولا ويزيد من عليه حدث أكبر ويزيد من عليه حدث أكبر أنه لا يقرأ شيئا من القرآن أنه لا يقرأ شيئا من القرآن والصحيح أن قراءة القرآن جائزة ولو طبعا قراءة القرآن وليس المصحف جائزة ولو لمن عليه حدث أكبر نعم من عليه حدث أكبر يستطيع رفعه يجب أن يعجل به كالجنوب إذا استطاع أن يرفع الحدث فيجب أن يعجل به تعظيما لكلام الله عز وجل لكن الحائض والنفس وهذا أمر كتبه الله على بنات آدم لا يجوز أن نمنعها من هذا الأمر من قراءة القرآن بل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قالت كان يذكر الله على كل أحيانه ولما حاضت قال لها افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطفي بالبيت وماذا يفعل الحاج؟ الحاج يذكر الله ويقرأ القرآن ويكبر ويهلل مع انها كانت حائضا فقراءة القرآن لمن عليه حدث أكبر جائزة لكن, لكن لكن نقول لمن كان يستطيع رفع الحدث الأكبر ينبغي الا يستهين بقراءة القرآن على حالته بل ينبغي أن يعجل برفع الحدث الأكبر حينها يقرأ القرآن وهو معظم له ولي شرف القرآن الكريم قال رحمه الله تعالى ويزيد من عليه حدث أكبر ألا يقرأ شيئا أنه لا يقرأ شيئا من القرآن وهذا كما ذكرنا جمهور اهل العلم على الجواز على جواز قراءة القرآن من عليه حدث أكبر على تفصيل في من يستطيع رفعه الحدث أكبر ومن لا يستطيع اي التفصيل بين الجنب والحائض والنفس قال ولا يلبث في المسجد بلا وضوء الجلوس في المسجد بغير وضوء يعني من عليه حدث اكبر فينبغي الا يجلس في المسجد ورد حديث وهذه مساله كنا ذكرنا قول اهل العلم فيها وبعض ابي في دروس ماضيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاثه لا تقربهم الملائكه الجنب والسكران والمتضمخ بالخلوق وبعض اهل العلم استدل على عدم جواز جلوس من عليه حدث أكبر في المسجد بقول الله عز وجل لا تقربوا الصلاه قالوا ما دام انه منع من الدخول في الصلاه على حالته فمن باب اولى الجلوس في اماكنها قالوا لأن المساجد إنما بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن والمسألة يعني مسألة يعني دخول من عليه حلف أكبر إلى المسجد فأصلا المساجد كما سمعتم إنما شرع دخولها للعبادة وللتعبد لا لتجعل مجالس الكلام ولا, ولا طرقا, طرقا للمرور ولا غير ذلك لا لا. فينبغي, فينبغي على من قصد المسجد أن يتطهر ويرفع ما به من حدث أكبر أو اصغر لكي يستبيح فيها العبادة نعم من كان, من كان سيمر لغرض أو حاجة فلا بأس أما الجلوس في المسجد فلا لأنها إنما بنيت للذكر والصلاة وقراءة القرآن هذا ما يتعلق بالمسجد والجلوس فيه لمن عليه حدث أكبر. قال رحمه الله وتزيد الحائض والنفساء أنها لا تصوم. يعني بعدما سبق مما يتعلق ب. يعني يعني عدم قراءة القرآن على قول على قول مصنف رحمة الله تعالى وعدم الصلاة وعدم مس المصحف وغيره قال تزيد الحائض والنفساء انها لا تصوم ولا يحل وطئها ولا طلاقها عدم صومها وعدم وطئها ادله هذا مشهوره ومعروفه انها لا تصوم وانها لا تصلي يعني كما سبق وأنه لا يحل وطؤها حتى تطهر بنفس القوى الكريم حتى يطهرنا وأما الطلاق سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى في كتاب الطلاق أن هذا من الطلاق غير المشروع أن هذا الطلاق غير المشروع هو طلاق الحائد والنفساء إنما تطلق بعد تطهرها أي في طهارة هذا, هذا سيأتي التفسير إن شاء الله تعالى في ما يتعلق بكتاب النكاح بمشيئة الله عز وجل إن شاء الله تعالى بقي معنا باب صغير أنا كنت أود أن يعني نأخذه اليوم لكن إن شاء الله تعالى نتركه للدس القادم ليبقى معنا إن شاء الله تعالى آخر وأبوض هذا الكتاب كتاب طهارة ليأتي بعده ان شاء الله كتاب الصلاة بمشيئة الله نسأل الله قبل من يومكم وأن يطيل أعمارنا في طاعته يقول عبد الرحيم هل التيمم يكون عند كل صلاة كما يفكر كثير من الناس طيب أو يقاس على الوضوء لا سبق الكلام بأنه لا يعني لا يتيمم لكل صلاة إنما يتيمم إذا انتقض الوضوء طيب الأخت تقول هل يجوز للنفساء دخول المسجد للاستماع للدرس أو الحائد بعض أهل العلم ممن منعوا دخول الحائد والنفساء والجنوب من علي أكبر للمسجد بعضهم استثنى المصلحة الشرعية كحضور الدروس العلمية سواء درسها أو تدريسها هو ان تدريسها وقد أجاز كما ذكرنا بعض أهل العلم هذا الأمر وإنما أجازوه للحاجة كما رأيت كما هو مع كما هو يعني واضح للسؤال إنما أجازوه للحاجة والمصلحة الشرعية فهذا قول لبعض أهل العلم في الحائض والنفساء و... طيب تقول أخت القول الراجح في ماذا في هذه المسألة الذي يعني في بالي أنا وفي فكري فيما أذكر لأن المسألة حقيقة لم يعني لم أحضرها بالنسبة للحضور الدروس وغير ذلك. فالأني أذكر زواج. والله تعالى أعلم. ممكن شاء الله تعالى يعني طرح المسألة هذه في الدرس القادم مشيئة الله. إن شاء الله الدرس القادم ممكن أراجع المسألة وأدليت بعض أهل العلم فيها. وهي دخول من عليه حلف أكبر المسجدي. وحضور مجالس العلم والله تعالى أعلم فيكم بارك الله طيب نسأل الله عز وجل يتقبل منا نومكم وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وباب التيمم حقيقة من الأبواب المهمة من الأبواب المهمة التي ينبغي التفقه فيها وتعليمها للناس فحقيقة نرى الناس يعني عندهم أخطاء كثير جدا في هذا الباب في التيمم التيمم لأعذار غير شرعية، التيمم يعني لأمور يعني غير صحيحة بصفة غير صحيحة، وشروط غير صحيحة، وصفة غير صحيحة، واعتماد الناس على على معتاد على ما الف في هذا الأمر لا في صفة التيمم ولا في أحكامه، فكثير من الناس ربما قد يتساهلون في أمور من العبادات لم يعني ليس عليها دليل. كما ذكرت في أثناء الدرس عندنا مسألة تيمم إلى المرفقين كثير من الناس الآن في المساجد لو يرى إنسان يتيمم إلى الكفين فقط ينكر عليه مع أنه لم يصح في التيمم من موفق حديث بل خلاف خلافه ما ورد في الصحيحين من أن التيمم فقط إلى الكفين فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم ما يفعونا الله صلى وسلم نبينا محمد وآله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته